موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نقول الدين إياك قدمت لكم هذه الماده من موقع محبي الشيخ ادريس ابسكر